الله لا إله إلا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضون يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائره فعس الله أي ثِيَابَ الْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا آذَا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 112. والله واسع عليم 113. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون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 تَتَّخِذُونَ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.